116. فألمه شديد القوى 117. ذو مرة فاستوى 118. وهو بالأفق الأعلى 119. ثم دنا فتدلى 110. فكان قاب قوسين أو أدنى 111. فأوحى إلى عبده ما أوحى 112. ما كذب الفؤاد ما رأى 113. أفتمارونه على ما يرى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 لا قادرا من آيات ربه الكبرى أفرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر ولهم انثى تلك اذا قسمه ضيئا ان هي الا اسماء سميتموها يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ مَا هُوَ إِلَّا الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنَ الْمَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَتَّنِبُونَ كبائرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن يَتُوبْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَن شاكون من الارض واذا انتم واذا انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرات الذي تولى واعطى قليلا واكذا اعيده علم الغيب فهو يرى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 مشئه الاخرى وانه هو اغنى واغنى وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فلا ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واضرا والمؤتفكه اموا غشى غشى فبأي آي ربك تتمرا هذا نذير من النذير الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون سَانِدُونَ فاسجدوا, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ